119. والذين هم لفروجهم حافظون 110. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن والذين هم لأماناتهم وعهدهم رام والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون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 ما خلقنا النطفه علاقه فخلقنا العلاقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشانه خلقا اقما فتبارك الله احسن الخالقين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 وَأَزَلْناَ مِنَ السَّمَ إِمَاأَ بِقَدَرِ فَأَسْكََّهُ فيِي الأأَبْ وَإِنَّ على ذَهَا بِ بِهلَ قَادِون فَأَ شَأنَّ لَكُم بِهِ جََّّاتٍ مِنَّ خِيلِون 117. وإن لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون 118. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالذهن وصبغ للآكلين 119. وإن لكم في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 117. وسمعنا بهذا في آبائنا الأولين 118. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون 119. فأوحينا إليه أنصنا الفلك بآيوننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها, فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم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 شَذَّنَّا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ أَفَلَا تَتَّقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ 119. وقومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم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 يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ يَا تَأَمَّلِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَاتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَل إِنْ أَقاتُم بَشَرَف مِثلَكُمْ إِكُمْ إذَاَّ خَاصِون أيي عِيدكُم أَكُمْ إذ مِتُمْ وَكُمُمْ تُرَابَ وَإظَامًَا أََّكُمْ مُخْرَجُون هَيهَا تَهَهاتَ هي ان يا الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين انه الا رجل نفترى انه الا رجل نفترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين انه الا رجل نفترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب صوني بما كذبون قال عن عم قال عما عم قال ان لا يصبحن نادمين قال عما عم قال بالحق فجعلناهم اثا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 مَتَى الرَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ الرَّسُولُهَا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 إِ فِعوونَ وَمَلَئِي فَسْتَكبَعُ وَكَانوا قَهُمَ النالب فَقالوا أَنُؤمِنُونِ بَشَرَيينِ مِثِْنَا وَقَومُهُ مَا لَناَا وَابِدُ فَكَذذَّبُهُ مَا فَكانوا مِنَ المُهكب وَلَقدَ آتَنَا مُسَلكِتاباب عَهُم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 حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على آقابكم تنكصون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكفرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آبا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 الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر الا لجوا في طغيانهم يعمهون ولقد اخذناهم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 116. قليلا ما تشكون 117. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون 118. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون 119. بل قالوا مثل ما قال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 قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهَ قل أفلا 117. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم 118. سيقولون لله قل أفلا تتقون 119. قل, قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه 119. سيقولون لله قل فأنا تسحرون 110. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون 111. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ela eizolluza كُلُّ ilahi بِمَا vaik r Blacktonaringセ thiskibe straiction 4 você勝ете 126. iza lahataka do ilahi bima vaik r� Kiri 羏18 ANTeringиля r dyeh be capaz em bisanes 116. بما خلق ولا على بعضهم على بعض 117. سبحان الله عما يصفون 118. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون 119. قل رب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 119. فيما تركت كلا إنها كلمة هو قام فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقَوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا طَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنْ سَأُفِيهَا وَلا تُكَلِّمُونَ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِهِ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَأَوْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ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 قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِ قَالُوا إِلَّا بِضْعَ تَمَائِي إِلَّا قَلِيلًا لَّمْ آنَكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ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 7. وقل رب اغفر وارحم وأنت الرحيم.